من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغن النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراب منتشر مُخْطِعين إ ال الدَّ يَقُونكَافِرونَ هذا يَوم الناسِد كَذَّذَت قَبلَهُم قَوون حِم فَكَذَّبُوا عَابدَنَ وَقالوا مَجونُ وَزْدُجِ فَدَا رَبَّأَي مَغْدُوبُ فَنْ تَصِد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 إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل مقعد فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر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 بطشتنا فتماروا من نذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا الكرآن للذكر فهل من مدكر؟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 أم يقولون نحن جميع منتصر سيغزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين فِي ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر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 إن المتقين في جنات ولهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر